الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة سرية وسقيل وراء أدوان إلا على الظالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أبنائنا جميعا وحنا عباد سرين سيردي عقيل العين والصحراء لي كتاب كي صدحات كتاب كي صدحات بينه بعنصمة عاو بعنصمة إنه بالله والله خميسة كتاب كاف أو أح أصول الصلاة للإمام الحميدي رحمه الله تعالى كتاب كأماما عوى أخذين دوالنا وحلما دعي الكتاب فيه رأي مصوى قميني وهو أصول الصنة للإمام أحمد المحنبل رحمه الله تعالى كان أصول الصنة للإلهة إمام كقرأينا السلام وحظوية كان الإمام الحميد يباو إلهة رحيه الله تعالى وشيخ البخاري وحما رطيب ترجمه سير إشار شيخه الشيخ الحليل هكو يدي سابو بكر عبد الله من الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكي فأقول شابوها من عيسر وعبد الله من الزبير كو يدي سابو بكر بالإلحاء الإمام تضحك وحك وكورية أرضي سوا حكملها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري حكملها صاحب الصحيح وحتوا حكملها الإمام مسلم ابن حجاج القشيري رحمه الله تعالى الإمام البخاري كتاب كيس الصحيحة حديث كبار غيره إِنَّا وَلْأَعْمَارُ بالنيات حديث كامره ورئي وحكم بالله وإمام كان كتاب في تعاوه وإن أفضه وإن شاء الله وتعالى قال الإمام البخاري في صحيحه حدثنا عبد الله بن الزمير المكي قال حدثنا يحيظ صعيد الأنصار قال حدثنا إبراهيم النخعي عن عنقمة بن عبد وقاس عن وخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه سنة في سنة صواها أرضي ليسا مركز سنة تلمان وحكى ملأ ألمان البخاري با كميلة أرضي ليسا وحكى أرضي ليسا شيخ ألمان مسلم باكمله كميلة سنة مقدمة الصحيح سنة وكشاني ألمان أبو داود با صاحب السنن الإمام أبو حاتب الغازي با صاحب العقيدة الإمام أبو زرعة الغازي با كميدة الدني بيسة يعمل بكرا فربنا أو علم بها أن الحافظ ابن ناصد الدين الدمشقي من قل شاكا يروي يوفير حدث عنه البخاري وغيره من كبار الأئمة شاكا وحكوري ونحن كبر الإمام البخاري إلى غير كواهي مدى كلاه ولذلك اسموا إن فربما ربنا بها شيوخ لي سيسانا لكم منها الإمام وكيء من الجرغاح الرؤاسي شيق الشافع لكم منها شواردنا يعني شافع لكم ونكتب إن بي ساقلين وحكمتها علمه يصار امام قتيبه بن سعيد البغلاني أبو الرجاء الثقفي ومن رجال السته ما اسود بكوريا ويس وحكمتها يا الله بن حميد الطرافي كاس يا علوه كافره بلان امامكم انما ودوا الإمام اريام مركو كان يا الإمام احمد بن كتابك كتاب ج سوا كان صاخر مرقو كان لي الحميدي عندنا إمامه أننا أكتير الحميدي وإمام سنة الإمام الذهي بصير علام النمراء يطبقات الحفاظ وكفائي وكذلك الإمام إسعاد بن ابغاهيم رغاها الشيخ البخاري. مرقو كان لي الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وضعري أي من وقت يغن إلا قد يلكره وشافعي يا حميدي يا أبو عبيت سنبذى هذا في تاريخ الإسلام الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث صاحب الصحيح إسلام أركو كابلي الحميدي إمام في الحديث حميدي إمام بوكي هذه الحديثة في صه تاريخ الاسلام للذهبي باكر ذكرت علينا ابو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن بيع صاحب المستدرك على الصحيحين مرخوكا ليسد ويوير الحمييدي ومفتي اهل مكه فاما كمفتي بني وي ومحدثهم لي وهو لأهل الحجاز في السنه كاحمد بن لأهل العراق وي سله راع راضه مرت امام احمد محدث موضوعها يسول سيده سوكل برهيم بقدر حجاز وطولغه حجاز وما كيد منين حولهما طيب بلاقات الشافعيه الكبرى في ساجدين الشبك بو هذاك السنه تيلا الين ما خاص دون شاقا تاريخي سوى تاريخات او إنه كل السيطة يرامين وحركيه لك فإن شاء الله تعالى منها أنت الماضي خطبت الإمام الذهبي طبقات سير طبقات الحفاظ كأي سير إعلام النظراء مجرد كالتغنات صفحة اللحبة وقلوب إذا تضرية تغريد من رحص باكيه لك فإن سير إعلام النظراء تاريخ الإسلام كان مجرد كالتغنات صفحة اللحبة وقلوب وهو الكاشفية أنا. طبقات شاسعية الكبرى متاجزين السفكنع، ومجمل كلا وصيحة لا فر بقول، وحنت إلى صحة البقول يا فطني الكهوب. الكتاب المUSHIN حكى الله بيدونا، لكنه حلو ذاته. رسالة إمام الحميدي كتابه الأول هنا يا مسلمان، مسلم مسند. مؤلفات فرضان أو طالعين لكن وحا يقولوا الكتاب في سال المسند وطالع حضوره صار اصول اصول المسند في سالك وضح جبت اثرك المسند في كم دعاء قولي والله طالع مره قولي باو طالع الرساله الحميدين الحميدي لك سنتين الله هيا نقل باو هيا لكن لما نقل يا جاري رياض وحب الإنسان يديننا للمرخي هيت تقريبا لرب القوة يصل عليها السرنة يديننا للمرخي وسيد بخاري وشيالي وليع بخاري صنا وعديي وليع آه بسارة المرخة صنا وشيالي نقلب الله فقدت في المامي إنه بسارة الإمام كانت قصة قلاطية وإستقعوا وإفرد لينه الإمام الحافظ من قدام المقدس مع في كتابه دم التأويل رسالة الله قنبص ونغليه مرحو كهان الحافظ الذهبي في كتابه تلكرة الحفاظ رسالة عن الإسلام صوت الأيوت المامي شيخ الإسلام يتسيمي يا الحراني سوى نكتلتي سنة أفر المامي كل شيء من جوع الفتاوهي وصوت عن الحميدية أبي بكر عبد الله الزمير أنه قال أصول صنة حوالك أصوله ليكذكر عشياء من هذه القسالة الإمام القيم باكمين يسونه كتاب في اجتماع جيوش الإسلامية على غزو الجهنية والمعدلة ما وحوي يحول يا كهد لي يسونه رسالة أمام كأصوته لي فعزوا باهم فما يراها ديبها وقلنا قدر تعفوا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحميدي رحمه الله وكثر السلام اه وقلقى سلطة وقلقى سلطة قال الإمام الخليدي رحمه الله تعالى وحي اصله أي يؤمن واي رغمي رجل قفكو بالقدر قدر كواي رغمي خيره كيس خيرها وشره كيس شرها حلوه كيس مخا معا وإمرغه كيس قرعة وأي يعلم واي أراد أن ما أصابه وحي أصيبه لم يكن إنه نائحين ليقضئه كفلها وأن ما أخطأه يحي جفاء الجرم لم يكن إنه نائحين ليصيبه كي أصيب لها وأن ذلك كاسي كله دمانتي وقضاء حكويا ومن الله إلى حقي سكاة التوارك وتعالى طيب هذا ما. شيخ شاك مركوي لأصول الصمة عندنا وحيوجي لها يعني اعتقاك صحيحه أي عقيدنا الصحراء ولذلك أبو العالية الرياح رفاق من المهران تامع قلو ننجر باعمل باويه مرخص أبو الحويري إلهي وحيري دين الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم به صراط المستقيم هو ومحيب فيه مرخص أبو العالية وحوري مفصل وينوها الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بويه جدك مستقيمك وطريق رسولك صلى الله عليه وسلم وكوالا ورسولك إلهي إلا لما يسيص صلى الله بكري أحمد ويسأل حضر منك إنك وحيوتك وإستاغوا على حسن البصري موتك مرغز وحكوه لأب العالية الرياح السلاس وإويري محاب الحر مرغز حسن البصري وحكوه لصدقه وإن الصحة وأنك سير منبه الشيء ونكون صحيحي حضار قارمي هذه كلامة عليه عبد البر باصوص على كتاب في صلواته قالوا جعل بيان العلم وفضله وأهله والمجلة ما كانوا ويا لحظة إنه قيمنا في مدارس صالحين. طيب مرحبا سحابية وح كورا الصنعة هي وطريق المستقيم ودلات سموية هذا ما قدرت وحين نقولها مراتب من لا يأثر. سموي حرفي اللغة صورني كذتي ليها رينوسا مرنني مراتبها سواء محي أولا. العلم، القتارة، المشيئة، الخلق، صحيح؟ وك، وحولبا إلهي التوارك وتعالى، إلى مرق إلى وحو أجرته، وحولبا إلهي وقدر وتعالى، لرة وحولبا بين الله المحفوظ في صدره، صدق شير وربا إلهي التوارك وتعالى، إله إله إله آخر شير وربا بمشيئة الله التوارك وتعالى. إنه قصو علي أنت إينا مرخا وي مرخا سحوى إيا شاك الله تعالى وثيري وعن ذلك كله قضاء من الله تبارك وتعالى قفوة إينا أنت السوقني إني حق إلهي كآهاتي مرخا ما لا أعطيتها أفضل وحوى إياه يدى أن يدقوها إياه مرخاوة كوا العلم المبانغري صوما إنا الأنعى وحوى مرتوى اللبات على كتابته وحول بالله محفوظ كن كبرى مرتوى الصدحات الخلق شيء والبينة والأمورى مرتوى أفرادنا على مشيئته شيء والبمشيالين علوم الصعو هذه المراتب ومراتب القدر بالو يقعها مراتب القدر بالو يقعنا مرها ولذلك هذا علمية سلمانة قرآن في لينبر المكره لما توى كبرى إن الله بكل شيء عالم صلاته المدين قال حاطة بكل شيء علمه يا على السرقة وأخفى إمساء ربي لا يتوقف عليك ورها إنه شيء من بينها يوجيه إنما متروكم الله يعلم وياه متروا وراء ومرتورة أح على كتاب الله المحفوظ ينقرأي ما صار من مصيبة في الأرض وراء في أنفسكم إلا في كتاب من قرء أن نقرأها إن ذلك على الله يصير مصيبة كما دعوة من إلا حديث الإله كتاب فسيقه إنتهى الشيء قال الله أبو ربا فأوصح السلامة وفوضحي تبارك وتعالى في صحيح مسلم وحكو صار فلم يقولون عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله من عمر وعاس شطب الله مكادر الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة إلهي تبارك وتعالى مخلوقات فأوقن وحوى أبو فسيق قدموا سيجان قوي أقدارك إيا مركا تقدر كل إلى حصي قريبا إنت مركا أون أولي سمر يقوك قم تنقل أصلكه مركا سأوحيون حديث آخر في صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء ملهمي مركا أون صدحان الخلق خلق الله خلقكم وما تعملون وطي الله كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفقوا مكملوا مبضا بيتوا المشيعة وما تشاؤون إلا إن يشاء الله طيب قال الحبيدي ورحمه الله تعالى وخوره وأن الإيمان يدخل الحديث عن الله عباس في جابح التلمذ وغيره حديث يدعى الأول حديث حديثه يا غنان إني أعلمك كلمات إحفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث وحافصة واعلم وعلم أنما أصابك لم يكن ليؤذيك وما أخذك لم يكن ليصيبك تاسو شغية ولا فانسما قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى وقيل وأن الإيمان يعني وصلت عندنا أكثر صمل وحويه أن الإيمان حجروك عطشته أن الإيمان إيمان وراء قول وعر وع يزيد حقوقيا وزياده ويلقص نقصان وراء يلفع قول حلا وحمطه الا بعمل او في فعل كان لتما دميان وراء عمل وقول قبل يفعل وحقوقه ومايو الا بنية اعتقاد إلا بالسنن سنة النبي هنا عيسى أيسمو عليه الصلاه والسلام من سلموا من تكذيبه كسوبحني و من خالف طوائف المرتزله جيرلي قد قدريلي جهميه يا قدريه اللي حيبينه الكتاب اصل الى العلم انت أنت دينا و خياره هو سي اوغى ما من جرى واحنا سي قرنا ما جرى الى و خو هذه الأمة المرض فلاتعودهم فلا فلاتشهدهم في سلة بدو غير حديث وحصد. طيب. وحيلة المرق الصحوة يا رب الله مستعان مع تزللة يولا مع تزللة وحلق وحلو وح الشر إلى النار والدرك وحلق مع وح لها القوة الجميلة ساتي قمع وح لها القوة الجميلة إن جراء وح ليه مصلحة لا ريوك لكن لا يحقوه من لكن حق لا هليس الصاعي إله توارثه تعالى لكن استوى حننا وقوة واجوا أن قوة جلي أما ربنا هي من اللهم عليه السلام هاي تعس المركب وهالصداع إيه وحنوي المركع قال دي المركع سحويك يومنا مشي على أضونك اختيار ملبي ليه إلى هو قصبي ساد التوح والبص إلى قصبي جديه أي ليه عند هالسمنة إلى المشي لكن مشي هذا يصير دولي صي سات إلى كحلاه تعال خلينا نعرف المرح طبعاً كان دمبوش يا أخو كهل ليه وإيمان كي مريه إيمانك مرح أي مكهل ليه وطلب آد يا آدم هي مع وأخبرت إيمانك عندها للصمة والجماعة الحوية وقول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالجنان وقول باللسان عرف كنت في الهوصف لا إله إلا الله إيسا وقوص وين وعمر بالجوار حبني هنا إن أتقل أعماش إبادات لكم الله لا تصويس صدح واعتقاد بالجنان لا إله إلا الله. لم يعمل كرقلان يسينا أن ينستوا القلب يانع أي كدرته. صدح ناس. مد كميرة. كم من هذا. إيمان لم يدا. كل واحد إيمان تصورن. إيمان قوي تصور بس ولذلك هو جي. ولذلك مش غرنا إن. أيملا صنبو يكون إجماعا. إذا أنت إجماعه المعتبر خويه. الحافظ عبد البر في كتابه التمهي وحصانغلي إنا إجماع تام ثلاث. امام كله يقوم باللسان وعمل بالجوار واعتقاد بالجناب ان شاء الله تعالى قررنا واحد يكون شهر انتين وحقرنا انهم وحنسكد دي الدول ما حمرك عن الشيء لانه يقومك عن سواء قررينه مجعي سيناء الشيء لانه يماشى لقاء يدكره ان عبد البر رحيمه الله تعالى ومما لا يشك في امامته واذا عن لقش كأنون امامي هذه الوكوميديا ان لا يسمحه يسلم وراء عليه ان يسكد بالكرة سادة باوثوري في التمهيد أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمر ولا عمر إلا بالنية والإيمان عندهم يزيد بطاعة وينبص بالمعسير إيمانكم وحيكون إجمع عن علماء الحديث والفقه إيمانكم عرف لقاهم إياه عمر مركز الحروي حماها ولا أيها عمل كالسلام صوتك له وقلبه إلا قام بسيئة مليئة اعتقال الله ينبو إياه باقي عند أهل يزيد بطاعة ولا مصب المعصية التمهيد مجرد كالسقالات سبحان الله وقاله يا صدر يا السيدين الإمام البخار بعملك كهب لي إسمه لم إلا عمن عم قال الإيمان قوله وعمله الإمام القصدران في هذه سابق سوف يقول للمركة ومحاوله لأنه محفل أسلامي مقدمين هاتف سؤالي ويأخذ عباني مرخوا كهب ليه أي مرخى سؤالي مقدمين رفعه ويكثبون بيه ويأخذ عباني كطرطف عن ألف وثمانين غجونة ليس فيهم إلا صاحب حديث كانوا يطولون الإيمان قوله وعملوا يزيد ويغص وحكى قريبه وحولي المرخى سبحانه ويكون من أيام الحديث كون يستيت كانو كو ديرويري الا من حديث الصحيح هو قوله صحيح ما ينفعك مجرب كون وحيثما انشر يين يلقى قوه وعمله يزيد وينقص وهذا يعرى لغه تبسمه قلبك اي مره سحوي حبنا وعركه لغه طيبه مقضى عمل القلب اي عمل الجوارح لا ولا سو مقضى مثلا امر مترى الإيمان قول وعمل صاسك عبره وعمل مرق إليه الله حكولا ماشى عمل بالقلب يديه عمل بالجوارح مهيا ورمل فامي بين أهل الصلاة ورجال الصلاة طلع وضل هالصلين أكون بحر الله صوما إيمانكم إن مرقس حوى على الله مستعان الزيادة والنصاعة إلى الأطراف إيمان خيال والذين زادهم هدى وآتاهم تقواهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليه ماياتهم زادتوا إيمانا إيمانكم أركوا الزيالة ونقصة ضيئ آلهة سلسلة المامية في صريح مصر الله حكو صلى لا يزم الزاني حين يزم وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق الصارب حين يسرق وهو مؤمن. قفك الزاني يا ملك الزني سلي يا إيمانك السمط ما يسلمه، مردله المط ما يسلمه، محاكعة قنور مخسان ثياني صماع. وعي. وحاي من وعليه السلام يقولك وحلي يا ملك وحلي إيمانك السمط ما يسلمه، كم رخاء يا الله وحبوي يا ملك وحبوي إيمانك السمط كل حول العبد يا منقذ عبدا لان في سم رميسر وكذلك وحصار في حديث على السن مارك عليه الصلاه والسلام إنه اما عرف مع انه حديث شار السن مارك اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا ايمانك وحا او غدميسر قصه او غدمسون المؤمنين اذا ها فَإِنَّهُ قَوْمٌ يَمْضِي وَيَرْفُ الشَّرَائِمَ وَحَاصِمِ قَدْ حَاضَ فَمِنْهُمْ ظَالِمُونَ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٌ لِلْأَعْلَمِينَ وَمِنْهُمْ صَادِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَمِنْهُمْ صَادِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَكَأَنَّ إِبْرِيسُ صَغَايُهُ مِنْهُمْ مُكْتَسِدٌ وَكَذَّحْدَحَاكَ مِنْهُمْ ظَالِمُونَ كَرُوا وَكَمَا كَسِيعَانَكِ سُؤَاكَ خُرُوجُ سِرُّهُ نُفْسَاقَ بِالْكِتَابِ هَذَا كراميل الحين إيمانك وانطق باللسان هذاك قال لمك لكن لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا <تصفيق> إيمان لا إيمانك إيمانك لمك بكر بينه. قال كلا ينطد. وحين هذه يومنا وأقران لبيك المضيال مرجعل وحين إيمان صارنا مجلس وح زياننا مجلس ضف إيمانك واسمه رميت وجب ومرجع. فهمل جادي وياه، وعليه لا يضر ذنب مع الإيمان، خلاه لا ينفع لا ينفع إيمان مع الكفر، وعليه يذنب بقصاد صلاه ينسى، إيمان كله حلو سوقارسنيس، صلاه قال تهيلنا صالح عونك هو كمن يبيعه، يا الله قاعد تدريه، معتزلة شاعر ولا وحي يا محيلا هالبلاد ما تريد ديال أيه وحي القوانين يا غنا إيمانك عملك إيمانك كمن معها عملك إيمانك كمن معها القرآن خلنا وما كان الله ليضيع إيمانكم إلهي ما إيمانك إلا إنك ضيعي إيمانك عيطل وش جواي ومحي الصلاة صلاة ديوية صلاة ضحتها عمل بيتها ينصها إلا واحد اللي جاهن لي إيمانك بيت الأرض أكذب اللذي لا نسخاه ما قال السحاة فولي وجهك شطر المسجد بالحرام لي هذا سالجه لي سلا دي نور الحق أتوك تيمنا إلهي كذبي عنا يا توارثه وتعالى يا وحترمني على خمسة على استرعت والسلام في السحاحين ويري الإيمان بدعوا صمعوا الشعب فأفضلها قول الله إله لله وأدناها إيمان تصل أذا عن طريقه حضره على على على ما إيمان الرسول آله عليه الصلاة والسلام. ممكن عرفك ويقرأ وضرب وصبر. ما قال لي ولا يقرأ ولا يلدان. يا حضن على المصلين. تعم فريت على الصلاة. صعنة ما هم إيمان صلى الله عليه وسلم. تقرأ وتحكّر. سجود وعمل إيمان الله وكملا. تجلس الصلاة وتجلس وعمل إيمان الله وكملا. ودا دين هذا الحيتان. مرجاد هناك سخنلوه من معتزجين هناك سخنلوه من تلوديها شعر هناك سخنلوه. إيش أقول أنا ليه هاي السنة؟ أقول أنا ليه هاي قلب بس قلب حضان الله قلب يكتقالين ولا يدلبه بس وحوي وحكاد من مجرى واحد من تصميم. أربعة واحد من حمل بعض الساعة جيبناه كوش على كتاب فيس نرد على جهمية ونرد بصا صحيحا من جوذينه أو جراها يومهم ديكشوا جري أي واحد يراهين وحين يبيسون ضرورة صبفنا النفط مرة كم مرة صبفنا نبيسون قشارة النفطوا تراسق الأرواح اللي ده يبيسون تراسق الأرواح فروحنا عندنا الصخرة هذا البوح هذا الكعب عبد حكيم نفسه يسمى نسخة حقوق منصوهم جري يسمونه النفط يجي فجلي قلنا قالوا مرخ أي الدونين أيه, ايه حكود عليه ما أنسوا أن كل دارينها حتى أن خاجرها شو حول يوانك حتى أن خاجرها إذا هذا ما ضربته مايا ما تهبطي أو ما ضرنتي مايا ما أظلمك شيء هذا الكيسة ما أظلمك شيء حكود أول غرضه هو دريشنني حتى يصنع كلام الله. مي، ما غصب مي، ما غصب أكله موحى بالارق. أرد تاوله، أرد نقله من عقل الإنسان. إذا ما إحنا نحبه بلا إله وعه. وصفان، أفرط عن شد إله العبد من بلا إله ساعة. وحوانيا تأسي بمعنى أصل كمركس بحوانيا إيمانك والسلاة جميل الله سيكون بحيانه ومعرفة بالقلب والكلية جميل الله حقا بخير شاء الله تعالى وإن يستسعر إلاه مركة واصلة إيمانك حوانيا سيطانيا حيو سلاة سيطانيا إلينا الإمام قول وعمل واعتقاد يزيد بإطباعتي ويرغوا بسجن البعثية ونقاد بنا حاجة ما بده طال الإبام الحميدي ويطويه سوفياء ملعيّرها حلوية إباكو مولوك صامع ونقاد بنا حاجة ما بدهنا يساعد صام صامع حاجة كله جافس أطلح الله ويطويه طال الإبام الله تعالى ويحنوا الوات سرخموا إلا نحريس طلبه على أصحاب محمد ليه محمد الصحابي عليه الصلاة والسلام كلهم قمانتون فإن الله عز وجل قال وحويه والذي كوا جاويه من بعدهم يقدمون الصحابة يقولوا روحي وردئ ربنا ربنا اليوم اغفل لنا خبنا ومنها تحرف من دهل قدر ربنا اياه خبنا اغفل لنا عمل إله من دمضاح وليخواننا إلهي ولا رحي لنه من دمضاح واكويه الذي ركوا صو صو قورا ما رهمنا بالإيمان إيمانك عدود السلم حر وسوايا فسحابي سماها وكأبي ذو حلاقة وآكل فلم نأمرنا لمن برشاقي إلا بالاستغفار لهم إذا ذم الناس لعنة مودنا ميانا فلنصبهم أو ترقصهم شرفت مسامية أو, أو أحد منهم أما ضمان صدق ما أو حلف اوف قميضه أو ضاعه او فليس على سنتي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس الله ولا في الفيء فيء ومسلمين توحي قالوا مع معاش انا ما خاسوا ولا نكثر في محل يقنا وحي قالوا انقطع بطياله ها بدون قطان سمع قريمه بعد فيجعل وحقا ينصي منه كله يا مجدته وليس له أنصرنا في الفيء فينا حق وحقا عليه أخبرنا بذلك بعدما بحني جارنتعشين أخبرنا وحموا وغير بذلك جارنتاع غير واحد حل وحكافر بره عن مارك من أنس الكوري أنه مارك من أنس الميل مارك من أنس عبد الله الأسبحي المدني ويان شيخ شافعي قصب الله تعالى إله المحيو قيبي الفيعة المسلمين أي سوء قاتال pigsقالى نحاية سواء قاتال أي إله الجميل قصب الله إله اله القيبي تعالى ص друг الفيعة فيه إله اله القيبي clause cass give to the minimum الإله اله يا الذي قواسوا أفرجوا لك صوصانا من ديارهم قريهون وأموارهم قرهون يرتبون إياروا ورغادين أيها فضلاً فضلاً من الله إلى حجل سكاها ورضواناً يرغعون لقشر وينصرون الله إلهين والأقرقال يام تبارك وتعالى إياروا الرسول ورسول كيسا بمعنى دين الله وصنة رسوله والبرقال أولئك قواص هم إيغاؤون بها السادقون وغمت الشريع مركب النحوذة هي اللي قلع على برؤية بمير فصلها حضير القرية ما لا يفيد هل فايدية حصله فايدية شيء كراء وقوم شريعي سامده خيرا لفصله وهي أولئك قواص هم إيغاؤون بها السادقون وغمت المقار قال إله هل يمكن أن يكون هذا الهدف هذا الهدف يمكن أن يكون هذا الهدف حقا إلهه يقرأ بعضه إذا كرأيه يليس وعيه واقعا من من بعده من بعد المهاجرين يعني صعبتها يقولون وحورنا يا ربنا ربنا اليوم يجولنا اغسلنا نجم داعا أنه إيا ولي إخواننا ولا لاهينا الذي نكوه أصول سوقونا أنه غهر بالإيمان إيمانك ولا تجعل إله هايين في قلوبنا قلوب صيادة غللا حسد إله يوم هايين للذين كو يآمنوا إيمانك ومهرك ربنا يوم. ربنا يوم إلا كاذب رعوف أذب للبربات هاي رعوف وافعون وانا كنتم على رحيم ونحرر <تصفيق> السلام <تصفيق> فَمَنْ لَمْ يَقُلْ قطا ورهانا صلا سيده ربنا رَبَّنَا لنا ولا اخواننا الذين صدقونا بالايمان قطا الذين فليس كمثلهما اما فمن لم يقل قطا ورهانا هذا ارتن لهم صحابه قطا الذين فليس كمثلهما من من الله الله الف كمين نار حركه وصول غوريا للمسلمي دي وخاصه سو كده سو غوريا لافان ابو, أبو, أبو قاسم ابن حبه الله الطبري الشافعي كتاب في الله قال له شرح اصول الاعتقاد يا نفس السنه والجماعه ايو بسو ايو مجلد كده افراغ وطلع له وفي مجلد مجلد كده الله المستعوا عليه السلام هذا هو كالسحابا كتابي هو له هنا كده دمس دمهين أكبر رحمة، وقول كهذا يا واسع على يا قيد خوارضك مملة، شيعنا بأوحي قلب الصحابة الرسول، تضويت انتك الصحابين رجالي، أنت كالجاليين، أروح حاسس في النبي عليه الصلاة والسلام، أو بكر يوم رجوع الرجيان، أو إمرخ الصحابة يروح الرجيان معاوية خال المؤمنين. يا أذ ده والله ذي هذيك الليوينس وحنا نشوف غوريه عيمة بعمر قل الله توريا لواتسنا أصل ما بين جاريه شي عظم إيه جالسيني مع من لا وحى الشيء اللي هو حكبه درم عده هاي السنة الله بس صنعه قدر هيك أنت عارف الله بس صنعه هاي ساكنة هل صحابي مرخص سحابة رسولك كملوا أهل الله عرب الوكاس الشيعة إذا بشودا إذا أنتي ذو صليم هيسقط عن هسواهنا ما أدرنا لهلا يشعي من مسيرة قدر اليدام أو شيعية أو رافدية إنه من خس سحابة شرق المكثحي من معاوية ينسي الغضب في النار معاوية واجع وأكاتب وحي رب العالمين خاتم وحرب العالميه مقوشه وش شيخي اي وخياله شيخ شيخي تضرات تضرات بين سوري اقدر تضرات من ما يتضرس من عرها عرف كان وكاس وحبيره او جليل ان ذا لو ويري ما مقدسات مولانا هانا وغه هادلي اي قال وان كان هادلي وانا كسي هادلي دونا مقدسات اجرا مقدسات كاسي كتاب القران حديث رسولك صحابته ليلها سوكر اني غيره وريغه ما حيرها فروع فقهاء السكلاسي ولا هو سكن قرود كصلاه وصبح حظو قنونه قفر حويه وعاد هذه المسكه دايره وعاد ولا ولا سوره خرخه في شنو ما هون كان بسبب في بعده هو لكن ما وصل انخر لعث حاضر صلى الله عليه وسلم أفلق غادي ليس دين للأسخوين من معي نقر الصلاة للأسخوين من معي وضرحا للأسخوين من معي ايدي يا هذا بكثير منك يا عب حل الزمن وعلى ليك الشيئي يا العرب يلا بالبعدون سيدي ركت كلام لكن تعال أفيني يطعمينها كلامة جراحة لكن اللهم استعان على فلان شيعة لا محملة للمين، اح محملة، والشيعة نوحة إنها، مجدتهم، كنت أصل الصمت إن شاء الله تعالى بسألها، وين هو بتجدونا. اللهم صلوا عليه وسلم، رحمة جدا هذا الخير، أروني جبران إن شاء الله تعالى، حاسسوا يديل، هذا المفصل تايلدين على سعرس، دينتم عليه في سودة ياق صوجرزي، أو يسحبون ياق صوجرزي، وما أعلم الله كيف؟ يا خي قارن سعودين قال ما له قرض، لياك شو قصدي، سوساك وريف نو معنوك، وحكى لنا الزنى يسوس إلى ما، مرخ عايش الخبيثان سو كمل سو, سو, سو طيبين. يا إذا حوي يا مرخ تكلم، حوي عند أبو عائشة منك وحكت شيئا إنه قال يا مقطع باب ردي لكم طلعين باب من الشافعية إنه ناقبين عائشة منك وحكت شيئا إنه قال يا إنه هيك أنت أنا هيك أنت بعيا الغش يقول ملاه ترى كتاب ردي إذا مغترب يا بقطران عائشة حدوح كشت والدارك هو حكوت حوش حتى مرا ومسكش يقطع له مرا ومسكش هي عشرين بيجون في مرا ومسكش هي لا مسكش طالع واحد صار ومسك قط مرخي مغسلة لها اليوم عائشة عايشة واي دين تنامرق لا واي تعالوا إلى الميدية ناقو مرخاء مسلمين تكلفون إضيهم أحيانا يفيدوا في الدوائر والمسلمين ضر من الخطبة عارف من الخطبة وعلى مائدة العلمي إذا موضوع علمية بيكو وهذا الظروال لصنعتها وحدي مرة لكن شيعة مرة ما شتماها ده تنا على قواربنا ها وحفرة يا حتاك السوفجة إما رقي قواربنا خسحواه يا من الصلاة صلين حدا شيعة ما ده على القوة من الشيعة على الله عيسى كذبنا نجوا قد نبي صلح حنا ونوحوا وحسيودين ونشاكي صدنا مع لكن الشيعة نوحوا وعيالنا بعد هذا نشاكي سنام اللهم عليه الصلاة الملقدسات كمن هو نبي صوا فقل الله صوما الملقدسات دي شلي يعرف وكتاب في القرآن كا يسال الله النبي عليه الصلاة والسلام يحذفه يصحو مقدسات مقدسات كا يسولقنا قال الإمام الحميدية رحمه الله تعالى وخيره واي غيرنا كاس ولا قرآن قرآن, قرآن. كلام الله واحد الكيله سألت الصفيان بن ولا يقول صغاره وصفيان ابن عيينة السر قول قال القران القران كلام الله وهذا هذل كه وهو إِلَى قد الى مخلوق ومخلوق فهو مبتدع ومبتدع والنص ما ما قال احد القاص يقول له هذا عرفت سر خلق القران ومثل ذلك الله لكن مساله خلق القرآن ورك اين نرى كل ك الجهميه لا كوكه معتزله كو شاعر ما مُتَكَلِّمِنْتَ قَيْرَبَّدَنَا وَكَمِدَاكَ أَيَّاكُمْ إِقَهَا وحليه الله سبحانه جهميذو أصر ككلام الله ماهو وعلى جهب الصفوان باراء أساسي جهب الصفوان الشيخي سوثوها سينه روشا إلي جعج من الدرهم جعج من الدرهم الشيخي سوثوها أبار بن الصمعان أبار الشيخ سوثوها طالوت طالوت لوثوها شيخ سو لبيض ابن الأعصم اليهودي منه نبي صحرق وما ذلك سنة كالمركة الصحراني النبي صحيح الناسية يهودا بيضا صحيح الناس جعد ابن الدرهم وعليه كوضحيه خالد وقسري منك الذي يجرب ابن القيم في نونية يرحمه الله تعالى ولقد ضحى بجعد الخالد قسري يوم ذوائح القربان إذا قال ليس إبراهيم خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر ضحية كل صاحب السنة لله درك يا شيخ القرباني و كشاي نونياتي سبحانه وتعالى قرانكنا هو ويا هو قبا تزلل يا جهنم يا كرام الله ما هي مطره قوله الله خاصه هو ويا شعارها iyo فخذوا دراسه لما كون كهال مايو مسائل كالايمان القرآن ما لها حدي هي قرانكم فوحنا هي وردي مادي عامره لقدقي مساجدها اللي قاعد صليوا هذه عامله لين لا يدوا الاسلام هي واصله لكن العديدان اكثر منها مطالب wergid dabar waxii marka kutubta ayda hal lagu goob ay ku go'een warkaa iyo lamuuca cala aqeedada ajaayis ma isaabura islaamaha ma isaabura aqeedooda baa ku dhawaana in dadka fadrada ay ولا قد تقلد كفرهم خلصوا في عشر من العلماء في البلدان والله لقائي الامام حكى عنهم بل حكاه قبل طوراني النقين في نونيته صاصدي ليس كسو غوري طوراني هي من اسباب لقائي صاحب اصول شرخ اصول اعتقاد اهل السنه عروس تيس يلصي عن يا مخلوق أي أنه كان صارنا مرتا أكروا عتا يعني علينا كهدين صلاة كتارون مرتا القرس قرم كان يأخذك ليبوغا عليها السلام المخلوق لكن وحع القرس يوحع الكهد ليس وأكرام الله لصنا ومعنا صلاة ولذلك نقيم في نوليتي سوطا يشاريا فوقبه الجنة والقرأة بسوابه في مدنه من قال قول الحق غير جبانا إن الذي هو في المصاحف مضطره بأراميل الأشياق والصلبان هو قول ربي آي ومحروفه ومداده ورق مخلوقان الكل مخلوق وليس كلامه مخلوق ومخلوق هما شيئان فعليك بالتفصيل والتمييز فقط اطلاق والاجمال دون قياس قد أشد هذا الوجود وحبته اذهال والآراء كل زمان طيب مرة القرآن كانت قرآن ونصاحر الله لأنك اللي هو رجل عرب, عرب من الدماء فالعقص عرب من الدماء منك اللي يجعله عياء كان المسؤول الغير أبدته حصائيا أصحاب النبي فمن دونه صحاب الله ضرصه كي يعد كدن بيسين منذ سبعين طنقا فضلاتنا سوى يقولون يظل الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعج الله هو خالقه ويحيك الصهرون هو مخلوق قرآن قرآن كرآن كيسي مخلوق لما حق إليه كيسي حق إليه ونقل دعان بدكنا حديث شاعريته حتى شاعري عالي أحيان شاعري سير قار قمينا الإمام البيهقي كان من فضلاء الأشاعر أو بكر البيهقي في الأصماء والصفات كتاب في سالة صالة أيامه نيا فكثوا ورنيا أصحاب الراهين الغاهويين أيامه نيا وأبي سرك ورنيا قار أبي وقد أدرك عمرو بن الدينار أدلت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا من البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جبران عبد الله سعيد الخضرين. وعبد الله بن عمر العاص بن وعبد الله بن رضي الله عنهم وجميع التابعين رحمة الله عليه وعلى هذا مضى صدر هذه الامه ومضى الاول شيء الى ثلاثه سرها يعلم يختلفوا على ذلك ارن ترسون خلافهم لان القران كما رفعه تعالى وحي اف تطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان طريق منهم يسمعون كرام الله ثم, ثم كرام الله وحكموا اللَّهُ لهم وينحذروا للمشركين استدارك فاجذبوه حتى يسمع كلام الله وحكم غير وكو الله موصا تقليلا سيقول المخلفون اذا طلبت منال مغانم لتاخذوها ضرونا على صبعكم يريدون ان يبدلوا هذا كلام الله قال الإمام الحميدي إمام الحميدي أخيره الله تعالى وخيره وصمعت الصفيان بما يقول صغيره الإيمان هذا الإيمان تسوي عليه قوله هذا وعمل وعمل يزيد الزيادة ويربص الله صبعه فقال الله أخوه ولكن كما يقول إبداهين برعيين يا أبا محمد لا تقل هؤراء يلقص الله صبعه فقضبه وقال وخيره اسكت أمس. يا سبي يقيره على علمك فحن هي لا يربا تهي هل وير وي هل يا تذكر بل في حتى لا يبقى منه شيء يعني بل سيضعف وينقصوا الخصامه حتى لا يبقى الله ركبه منهم الا من شيء واحد ثمن الله لي لا رب دي غير كتمان ايمانك كبير اللهم استعن وكفى وسلاما مسلكا قال الحميدي وحويني والاقرار الا حوك هاو ترى قول عظمته والسنه عندنا الاقرار والاقرار برؤيه اله الذي نرتيه على الموجود شبكتي ترى اله القران فكثرت قلت الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ الناضره إلى ربها ناضره سليم الدين وكذلك اله تبارك وتعالى الى الذين حصلوا الحصن وتعالى هذه زياره والنظر إلى الله تبارك وتعالى كل ذلك الله تبارك وتعالى يقول اللهم عشارة فيها ولدينا المزيد من هذه التوارف تعالى نجد عليه سلامة وحوله عيني في سعيحين حديث في صيحةها متفق عليه عنده عليه والسلام وسلام عيني إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البلد لا تضاعفنا في رؤيته إلى هم رأسي توارفه تعالى إلى هم رأسي ميسين حديثا رؤية لله اللي أرقيت المامي ثنى وعن التواتن قال لي الصيودي مما تواتر حديث منكذ ومن بلع لله بيت واحتصر ورؤية شفاعة والخوض والحوض ومسخ قفينه وهذه بعض بي أما عيد القرآن كان لا تدرك الأفسار وهو يدرك الأفسار وهو رظيف وخميء وفي الدنيا الدنيا يا أخرى الله وعلا لن ترى كذلك لم ترى التأبيل ما ترسر الإمام من هشام الأنساني والشيخ الله صحيح ويقن ردئي شذور ذهب من كلام العربي اسكلم ويهي مركوكا الفي تنفي تأوضح المصارف إلى الفينة المالي مركوكا من يلنكا ايام الحير والله وهي للنفي صياف عروحة وصمين دوري عم في الاسعة ايه للنفي المستقبل ولا تقتضي تأبيدا النفي ولا تأكيده خلافا للزبخ شريوي لم تتأبيد نفي ما كانتو أكنتي سنو ما كانتو انه خلافي للزبخ شريوي ولذلك ابن في كافيه يسوى سمقشر في الدنيا ومرق ومرضى قابل لم نفيه مؤبدا فقوله ازدد وسواه اعدديني قال الإمام الخبيدي رحمه الله تعالى وحيري وما نطق به القرآن قرآنكم وحئوا كهر لي يوال حديث حديثكم مثل اليهود ليهود وحيتني ها يد الله قعمت إلهي مغنولة ويحرام صحيبة قعمت إلهي ها صاس إلهي قعمت إلهي قعمت إلهي, قعنت الهي, قعنت الهي, حرام حرام الهي غول السيدين إياق مولاه نعذري الله حنيحنيح، والله عرف بما قال وحيد عن لا يكون نعذري، بل يدافع من صوته لغرض عون الله متين، حركة يوم مثل والسموات والسمو يقود مطويات حكود رئه بيمينه الله متين، وما أشبه هذا يا وحيد عن أمياء القرآن القرآن كريم يوهل حديث حديثك لا نزيد فيه كذي هذي ما ينور ولا نفسره ونفسر ما ينور ونطيف علامة وقف عليه القرآن ونطيف ونقول استعيننا علامة شيء وقفوا كل استعير عليه دشيس على القرآن القرآنكم والصلاه والصلاه أي كل استعيرتي ونقول وحدهنا الرحمن الله رحمنك على عرش عرشه يستوى كسر مري لنعنى على وارتفع خلاص قالوا كثير في تفسيره ولن جاء وقف شيغا غير هذا ارى انت واحنا هي وقف شيغا مياه فهو معطل وانم معطل صفات الاله التوري جهمي وجهمويه واهي اللهم صل يعني احنا يا استفاد القران تصاوت اي الله وتعالى إله وتعالى وإِنَّ الدِّينَ سِفَادَ إِلَٰهِكَ تَعَالَى يَدُ إِلَٰهِ الْقُرْآنِ كُشِيكَتْ وَايَدُ تَلِيقُ بِجَلَالِهِ يَدُ إِلَٰهِهُ تَعَالَى وَيَدِ وَيَدِهِ وَيَاهُ الْمرْقَا إِلَٰهِ مِدِكُ بُشِيكَتْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَحَقُّ سَارُوتَيْ يَرِيلُ اللَّهِ مَلَأَ إِلَٰهِ مِدِكْتِهِ وَيَغُخْدَا لَا يَغِيضُهَا صحاء ولذلك صفات الله حلينه ليس كمثله شيء وهو الصميع البصير إله تبارك وتعالى فحصوا كلام مجد الله تبارك وتعالى بيننا نحى صفاتي سنا وحلا وحيله نفسي صوصا ومسوينا معناه ذنا وين المركز لا وإله إلا الله كندرنا إسلام مركا أرماه ما تأويله ما يوديه ما إنه على الله يا فضل حيد يده فعرف نعمه الظاهره والباطنه نعمه إلهي انه النعيم يا هيو نحمد بهي غوريسا او شيخ الهي وتعالى انه مرخق عني يا هيو غوريسا او شيخ ميدينو لهي يا هيو الهي غوريسا او ولذلك الامام نعيم بن حمار الجزائري شيخ البخاري قال الحديث ديري من شبه الله بخلقه فكفر المخلوب يسويك يتياوه قالوا بي ومن جي حد قفل بينا ما, وصل ما وصف الله به نفسه إله نفسه سوف كتل فقد كفر اسمه قالوا بي وحير وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه إلهي وحن نفسه سوف كتل مامي نفس رسوله نفسه إلهي وكتل مامي تشبيه ما هتاسي سادلت روحة لله كما قال الشاعر. فهذا الحق ليس به خفار فدعني من بريات طريقي حق وكهى منك رسولي يتوحن كليا اللغلوغيان كليستدار الرحمن على العرشي استوى مركع من مرأينا واصلا الرحمن على العرشي استوى الرحمن على العرشي استوى العرش تفضل ما يراد بلاه قرانك وفرس تفضل آي الله بلاه قرانك شيء صدًا إيطار آي الله وكأن الإله وحوش يغيسي يا مثلاً لو قاهم واسدى، نصهم واسدى، أينما في إسلام رصاص ولذلك تفاصيل تعليق عالية، مفقودة، المجري الطول، المكثير، تفاصيل عالية أخري، خدر دولي سن محوري، خدر لوقار دولي سنة. حضيتها منفطو وي حضيتها منفع ابو عمر خاروي حضيتها السيب وي حضيتها يخلونه أحمد الفراهيدي فقل رقعها سلاعي تلمعه العلوم العليه الغفار للإمام الذهب يسلامت الدين الحاسد الذهبي رحمه الله تعالى بصوره بصوره حفظه الرؤية ذهب إمام السيب وي بأملكي نحواله لقره تلميه يغاله وديه أولي ملكي قاس فوصن أولي دولاء رجل وحوري يستوي يا الله سعى النبي وحوري والنبي صلى الله عليه من قلاصه وارضه بحية حيث مخاسه وحوري ورجل الثامة وحوري بالمعنى علوا وطفعوا صاصروا مرة وطمطوا وفعا بعد الوضع سينه هو الوحيود يشتنى على العرب من عصران هذه الناس الوحيود يشتنى ومقسنى إلا استوى بمعنى على وطفعته قلت في تفسيره هو السنة متى كانت. سجودا ما خذوته سبحان ربي الأعلى صوما لعنه سبحانه وتعالى من نقص يوم صوما كمال يا رميس وكمال ولذلك بمقص فك صوما كمال برأي الصلاة حديثنا الشيعين إله والله سيدنا ربنا تعالى لكن سيدي بشري مريسي أيام مرقوا حواليا مرقوا حوالي أول جسيا وحبيضني سبحانه يعلم أننا صوما سبحان ربي الأصل بديت يا أهل إمام عثمان من السعيد الدانمي ومسحان النجوه في المنب الشافعي أياه وحكاكنا كتابك, ليلة الدارمي كتابك. كتابك ليلة. كتاب ليله لقض السعيد من عثمان على الكاثر العليدي ليس المريسي سوال كتابك يا كتابك وحكاكنا عن غده على الجميع ليله وأكيد الشخصان التيميين حدي كتاب منك أول وحبا أو كآخر يسم أول وحبا يا ستمنه بالسلف وحباك الله يقالون لأولا كتابك شيخ الدارمي. حضرت مرق سبحانه وتعالى صفات إلهنا سبحانه وتعالى لمن مسرق مقر تعطيق عليه تعطيلنا دي, دي هي تفويض تفويضه وكان كم يعني الإسلام شعران ووإله حيا على مكة وإلهان تفويضه حواياه بإلهان إلى الله سبحانه وتعالى منها معناه ما رقدنا بلا معناه ما وين يعني وقعدنا ويتلا وقعدنا ويتلا بس كرب من ذكر حد على في ما بدا في سلعة من المراوح خاصة أيام الحرامين أو المعارج وين وكنت أذكر وقتي يضمر. من حد عسقان اللي كقصة في من لكن جل كضمر. كتاب التوحيد مك وكاتب يو. وصالب الليع. إنه قصة أنا ضيع منها فيها. سألت سيدنا مرقس أن سالك قبض رسالة نامية إلى إيران. أيام الحرامين الغسال بركي تاجم. أو السعودية الحراديين اللي بيجي بسوي ساري وعفريني بروحه كلامه كذي ما كي دراية عن الظاهرة قرطوس كعمان فرطانية كمحيط تكرار الوضع الروانق كعمان فرطانية حتى ترى الأرضيو محامي يبيح يهر يدير ضي مواليه من برضو من قصة دجال حي حيال الحراديين حيال أي قصة دجال مطفي نحن في سر استوى على عرش إلى مرق إكل بويلي. نقول كيف يستوى سيد على عرش وصر مرق. وغطوا كنا الاستواء معلوم. والكيفية المدرومة والإيمان بجواده. والسؤال على البدع والريهم إلى عرش يكسر مرق وكسر يوان يقانع. قاسوا كسر مرق قرمين على قلب. كوب على waa dadku duu xisidan oo ku fadhiyada liin oo ku fadhiyada liin u dulta u dulta la yahiin madii oo ku saaxina madii ila wakhaaro marqaab ku sawaga saromaa raisaga iyo qaanan inoo madana يلا haa wasayila kayfiida in la qabayla waa waajib u yahay in su'aal ka baa qoraynaa ولكن أعوى حيث يوجد رسالة الله تعالى لسالة الله هل ينتبه ينتبه ينتبه ينتبه